حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه النصير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 فكيف كان عقابا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون, ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم, وقهم عذاب الْجَحِيمِ ايهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم انن فَأَوْلُونَ نَادَرُونَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُم أَنفُسُكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُم أَنفُسُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ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 الذي يليكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أفيئذ الدرجات ذو العرش يلقر روح من امره يلقر من امره لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بها كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وأذبهم يوم الآزفة إذ القلوب لد الحناجر، إذ القلوب لد الحناجر كضمين مال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 كان لهم من الله موقّع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذه.